وصلنا إلى القاعدة الرابعة وهي الضرر يزال وقلنا هذه القاعدة قاعدة الأم ينبني عليها أبواب كثيرة من الفقه ومما ينبني عليها ويندرج تحتها قواعد جزئية تتعلق بالقاعدة الأصلية الأم مثل قولهم الدورات تبيح المحذورات هذه قعددة فرعية وإنما القاعد الأصلية هي الدرر يزال و القاعد الفعية الات تح وماذا يعنون بقولهم الضرات تح المحذورات. أي الضرورات تبيح وتحلل الحرام؟ تحلل الحرام تحليلا مؤقتا في ظروف طارئة واستثنائية ولا يمكن أن يكون التحليل دائما أبدا فإذا ينبغي أن نقتصر على حالة الضرورة ولا نتعداها ولا نتوسع فيها ولا نتعداها وما ينبغي أن نتوسع فيها وإلا فينبغي أولا أن نفهم ضابط الضرورة ضابط الضرورة لأن الناس في زماننا توسعوا في مسألة الضرورات فالكل يقول الضرورات تبيح المحظورات من أراد أن يأخذ الأموال من البنوك الربوية لشراء بيت أو لشراء متجر أو لشيء ليس من الضروريات إنما هو من الكماليات يقول لك يستدل لك عندما تنبهه بأن التعامل مع المؤسسات الربوية لا يجوز وقد كان السلف يفرون من الأماكن التي فيها مؤسسات ربوية أماكن فيها ربا فكانوا يفرون حتى إنهم ما كانوا يسلكون الطرق التي تؤدي إلى أماكن الربا حتى إن بعضهم كان يتلو قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وكان يتلو قوله تعالى لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا ولا تركنوا ولا تميلوا مجرد ميل فكانوا يعدون الذهاب وسلوك طريق يؤدي إلى مكان ربوي كانوا يعدونه ماذا ركونا وميلا إلى الظالمين وميلا إلى الظالمين فكانوا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكموا النار لا تميلوا إليهم أما الآن أصبح الولوغ الولوغ في المؤسسات الربوية يسجل الإنسان في المؤسسات الربوية إما لاجل التدريب وإما لاجل القرض وإما وإما فلذلك انطبق علينا وتناول وتناولنا, وتناولنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله بأن في آخر الزمان وهذا من علامة الساعة من لم يأكل الربا أصابه غباره أصابه غبار. فإذا لا بد من ماذا؟ من معرفة ضابط ضابط للضرورة ضابط للضرورة وإلا وقعنا في حيس بيس وإلا وقعنا في ماذا؟ في حيس بيس ترى الواحد يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويبحث عن من يحل له التعامل مع البنوك الربوية والمؤسسات الربوية تحت مسميات كثيرة للأسف وغيروا حتى أسماء الربا وسموها بالفائدة, بالفائدة بينما لو ضبطنا قاعدة وضابط الضرورة لما توسعنا هذا التوسع الفاحش والقبيح الفاحش والقبيح ما هو إذن ضابط الضرورة؟ ضابطها سجله جيدا أن المضطر لو لم يرتكب الحرام لهلك ضابط الضرورة أن المضطر لو لم يرتكب الحرام لهلك لتلفت نفسه فقد قال الله تعالى بعد تعداده طائفة وجملة من المسائل ومن المحرمات من المسائل المحرمة قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والفعل اضطررتم, اضطررتم يعني يفهم منه من بنيته أن الرجل يدفع إليه دفعا بحيث إذا لم يفعل سوف يفقد نفسه إلا ما اضطررتم إليه لا ما دفعتم إليه دفعا في حالة ضرورة القصوى ولهذا قال العلماء القرآن يقول إلا ما اضطررتم إليه ما اضطررتم عندما تقرأ هذه الكلمة اضطررتم تفهم منها أنه لا يمكن إلا قصرا وجبرا ودفعا إلى ماذا؟ إلى اغتكاب المحرمات والممنوعات والمحذورات واهل يتوسعوا فيها لا يتوسعوا في الضروره أبدا ولذلك ماذا قال الله عز وجل فمن اضطر في مخبصه في مخمصه غير متجانف الاثم فإن الله غفور رحيم فام الله غفور ماذا يقول الله فمن اضطر شوفوا التعبير فمن اضطر ومع ذلك يقول فان الله غفور رحيم اضطر اضطرارا اضطر اضطرارا لاكل المحرمات لأكل الميتة لشرب الخمر اضطر إلى ذلك اضطرارا ومع ذلك قيده بماذا غير مائل غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حتى إن بعض الأحناف والظاهرية قالوا لا يجوز للإنسان صافر من أجل معصية أن يأخذ بالرخص أن يأخذ بالرخص قالوا حتى لو اضطر لو اضطر إلى أكل الميت لا يجوز له لماذا؟ لأن سفره ليس صفرتها إنما هو صفر معصية سفر معصية فلذلك منعوه ولذلك أيضا منعوا منعوا ماذا؟ قاطع الطريق وقطاع الطريق والمنع المفسدين أن يأخذوا بماذا؟ أن يأخذوا بالرخصة أن يأخذ بالرخص إذا كان قاطع طريق فما ينبغي أن تفتي له بالرخص لأنه يقطع الطريق ثم بعد ذلك يضطر لأكل الميتة يضطر لفعل المحرمات فلذلك قال فمن اضطر في مخمصة مجاعة غير متجانف لأثن فإن الله غفور رحيم بل لاحظوا الآيات التي وردت في ضبط الضرورة كلها في اضطرار اضطرار. الآية الأولى قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه الآية الثانية قال فمن اضطر كله عام بني المجهول فمن اضطر قد يضطره الجوع وقد يضطره ماذا العدو وقد يضطر لأسباب من الأسباب فلذلك بناها المجهول إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلا إلا ما, إلا ما اضطررتم لم يقل إلا مضطر إليه إلا مضطررتم فمن اضطر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطررتم إليه وقد أجاز الله عز وجل وأباح أباح الله عز وجل لماذا أباح للمضطر أن يأكل الميت للمضطر أن يأكل الميت عند المخمصة وأباح له أيضا إساغة اللقمة بماذا إساغة الغصة واللقمة بماذا بالخمر؟, بالخمر بحيث لو لم يفعل سيموت الغصة غصت له إذا لم يشرب الخمر ربما يموت ربما يموت صيانة وحفظا للنفس أباح له وأعطاه رخصة لشرب الخمر لكن لا يشرب حتى السكر لا أبدا أو لا مثلا شرب من أجل ماذا؟ من أجل الغصة ثم وجد لأنه هو مضمن وجد الخمر وكان قتاب الله قال هذه رخصة لا الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ولذلك قال الضرر يقدر بقدره الضرر يقدر بقدره ولهذا قال العلماء لماذا؟ قلنا الله عز وجل أباح ماذا؟ أباح المحرمات من أجل الضرورة لهذا العلماء في مسألة لا بد أن نبحثها الآن وأن نناقشها الآن ما هي هذه المسألة المسألة أن العلماء قالوا لو عم الحرام قطرا من الأقطار عمها عم الحرام هذا القطر وهذا البلد بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرة ونحن لا نقول هذا وإنما هذا من باب ماذا هذا من باب لو وقع هذا من باب لو وقع جدلا لو وقع الحرام وعمت به البلوى لأنه لا يمكن أن يقع هذا لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع طائفة على الضلالة لا تجتمع أمة على الضلالة لا تجتمع أمة على الضلالة وبيّن لنا أن أمته لا يزال فيها الخير إلى يوم القيامة فلا يمكن أن يعم الجميع الضلال والحرام فإذا قلنا بأنه لا يوجد في زماننا حلال فنكون قد ضللنا الأمة وهذا ما ينبغي أن يقوله مسلم بل الأمة فيها خير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى خيرها أولها خير أم آخرها والنبات يحتاج إلى المطر الأول كما يحتاج إلى المطر الثاني والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة لم يقل لا تزال أمة كلها قال لا تزال طائفة معنى أنه سيكون هناك ماذا سيكون هناك فساد سيكون هناك حرام ولكن هناك طائفة منصورة بماذا بالثوابت وبالشرع وبدينه سبحانه وتعالى بينما قال لا تجتمع أمة على ضلالة لم يقل لا تجتمع طائفة من أمة على ضلالة لأن الطائفة قد تجتمع على ضلالة ولذلك يقول العلماء يعني هذا يقولونه من باب التنازل ومن باب الجدل يقول لو عم الحرام قطر من الأكثر لا يوجد فيه حلال إلا نادرا إلا قل في طائفة قليلة هل يجوز لنا أن نستعمل ما نحتاج إليه هل جواب قالوا نعم يجوز له أن يتعامل بالحرام ولكن ما يقتصر على الضرورة هل يمكن أن يرتقي بعد ذلك إلى التبسط في الأكل وإلى استعمال الملذات الجواب لا بل يقتصر على ماذا يقتصر على قدر الحاجة يقتصر على قدر الحاجة وهنا ننبه إلى حديث كثير ما يذكره الفقهاء وهو حديث لا يصح ولكن معناه يكاد أن يكون إجماعا يقولون لو كانت الدنيا اسمعوا هذا لو كانت الدنيا دما عبيطة لو كانت الدنيا دما عبيطة دم متجمد لو كانت الدنيا دما عبيطة لكانت رزق المؤمن منها حلالا لو كانت الدنيا دم عبيطة لكان رزق المؤمن منها حلالا هب أن الدنيا هب قدر أن الدنيا لا يوجد فيها حلال الدنيا مثل دم عبيط والدم عبيط طبعا حرام فإذا عمت البلوى جدلا كيف يصبح رزق المؤمن منها حلالا كيف يصبح رزق المؤمن من حلال ناهلله ولذلك بالنظر الى الاحاديث التي وردت وجعلها من ماذا من اعلام الساعه في آخر الزمان أنها, انها سيكثر ماذا سيكثر التعامل بالربا وسيكون هناك محلات ربويه كثيرة للأسف حتى في بيت الله الحرام على مراه على مراه وقرب حجر واحد يعني لو ترمي حجر تصل الى الأماكن والمؤسسات الربوية للأسف فقال هذا من علامتي ومن أعلام الساعة فلذلك ظهر في هذا الزمن وابتلينا بلاء عظيما بوجود البنوك التي لا تتعامل إلا بالربا للأسف بل تداخلت التجارة كلها إلا من رحم الله وقليل منهم كل التجار وكل أصحاب المعاملات المالية يتعاملون بالربا حتى أصبحت الأموال إلا من رحم الله طبعا كل الأموال إلا قل قليل الأموال الموجودة بيدهم بيدهم كيف هي صادرة عن البنوك وتمر على طريقها ماذا؟ طريقها البنوك إما عن طريق التجارة وإما عن طريق ماذا؟ الحكومات فحتى الحكومات تدفع اجور ماذا الموظفين من طريق البنوك ومن يتجر امواله تمر عن طريق البنوك امواله تمر عن طريق البنوك اجور الموظفين من طريق البنوك بل اصبح للاسف حتى الائمه والخطباء والمؤذنون والعلماء ياخذون من ماذا ياخذون اجورهم من ماذا؟ من البنوك من البنوك وأعطوهم الآن بطاقة يسحبون بها الأموال فبهذا يشيع الربا وينتشر الربا ويقل الحلال بل وربما ينعدم العياذ بالله أو يكاد, أو يكاد أن ينعدم فهذه بلية عظمى ورزية كبرى لا نقول بأنه لا يوجد الحلال لا أبدا ولكن نقول هذا مما عمت به البلوى للأسف قل من يتعامل بأمواله دون أن يتعامل مع المؤسسات الربوية التاجر يتعامل مع المؤسسات الربوية والموظف يأخذوا أجره من المؤسسات الربوية والخطباء يأخذون أجورهم من المؤسسات الربوية والعلماء يأخذون أجورهم من المؤسسات الربوية بل والمؤذنون يأخذون أجورهم من المؤسسات الربوية ولذلك تحققت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنتم تعلمون أن النبؤات إما أن تتحقق في زمانه وإما ان تتحقق في زمان الصحابة وإما أن تتحقق في زمان التابعين إلى يوم القيامة وتحققت الآن نبوآت في زماننا في زمان الصحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلان هذا مكانه في غزوة بضر وهذا مكانه أراهم عليه الصلاة والسلام مواضعهم التي سيسرعون فيها فكان كذلك وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم سيملكون قصور كسرى والروم وكان كذلك وأخبرهم أيضاً بماذا؟ بالقصور وبالتيجان بتيجان القياصرة والأكاصرة فكان كذلك فكان كذلك كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن بنات قصرة وقيصر سيصبحن كيف جوار عند المسلمين وكان كذلك وكان كذلك ثم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيكثر المال ويكثره ماذا وسيقل العلم ويكثره الخطبة وكان كذلك وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيكون نساء كاسيات عارية قال لم أراهن وقد رأيناهن لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراهن وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أيضا الشاهد عندنا قال لا ليأتين على الناس زمان. لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا ليأتين على الناس زمان ليأتين على الناس وهذا قسم لأن النون المشددة النون المشددة فيها معنى القسم وكل نون نون شددت عند الرسم وكل لام قبلها لام القسم والله كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول والله لا ياتينا على الناس زمان لا يبقى منهم احد ولاحظوا التعبير احد انكر النكرات لم يقل لا يبقى منهم الرجل لا يبقى منهم المسلم لا يبقى منهم المؤمن قال احد انكر النكرات انكر النكرات لا ياتينا على الناس زمان لا يبقى احد لا يبقى منهم احد الا اكل الربا. لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فمن لم يأكله أصابه من غباره فمن لم يأكله أصابه من غباره نحن لا نبالغ وليس عندنا غلو ولا نكفر المجتمعات بل أبدا نعتقد أن الأمة معصومة وأن الحلال لا ينقطع إلى يوم القيامة ولكنه سيقل وجوده سيقل وجوده ولكن ماذا عسن أن نقول إذا أصبح الحرام منتشرا التعامل بالربا والتعامل بأموال المخدرات والتعامل بأموال الخمر والتعامل بأموال الرشا والتعامل بأموال الضرائب والتعامل بالأموال اللي هي حرام وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه والحديث له طرق ولذلك, ولذلك حسنه كثير من علماء وذكروا له طرقا ليأتين على الناس زمان ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه غباره ولو شيئا قليلا ولو شيئا قليلا كما ورد في حديث وإن كان فيه مقال يأتي زمان يعني من لم يأكل الربا يعني كمن يمشي فوق الماء كمن يمشي فوق الماء وإذا مشى الرجل فوق الماء هل سيبلل نعاله أم لا الجواب نعم الجواب نعم فكذلك في آخر الزمام سيعم الحرام وستعم المعاملات الربوية قل من ينجو منها وإذا نجاه الله منها أكل ماذا أصابه غباره أصابه غباره بل ورد حديث وإن كان فيه مقال ولكن يشهد لهذا الحديث ولذلك حسنه العلماء قال من حديث أيضا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان الحديث السابق ليأتين على الناس والحديث هذا سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه كلهم الربا يأكلون فيه كلهم الربا فقلنا يا رسول الله كلهم قال نعم ومن لم يأكل أصابه غباره أو أصابه من غباره أصابه من غباره ماذا نفهم من هذه الأحاديث من هذه الأحاديث نفهم أن الناس يتعاملون حتى إذا لم يتعاملوا بالربع يتعاملون بالحيل ويتعاملون بالكذب ويتعاملون بالغش ويتعاملون بالحلف في تجارتهم فلذلك يحصل فيه الحرام يحصل فيه الحرام لا يبين العيب يخفي العيوب ويغش الناس ويحرف كذبا فهذا كله ماله يكون مشوبا بالحرام والعياذ بالله فلذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من, لم يأكل أن من لم يأكل الربا أصابه غباره من لم يأكل الربا أصابه غباره ولهذا ينبغي أن نتعامل ماذا مع مجتمعنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سينتشر الحرام وسيكثر الحرام سينتشر الحرام وسيكثر الحرام هذا يقول على أنه انقطع الصوت عندهم فقال عليه الصلاة والسلام من لم يأكل الربا أصابه غباره أصابه غباره فالكارثة أن زماننا هذا كثرت فيه أنواع من المؤسسات الربوية ولذلك ترى من يتعامل بحيل وأكاذيب وأساليب ما أنزل الله بها من سلطة لا تمت إلى الإسلام بصلة أبدا لا تمت إلى الإسلام بصلة فلذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا عم هذا يحاول الإنسان أن يفر بدينه أن يفر بدينه ما الذي وقع صوت لهم الصوت نعم ولهذا على كل سنتم الدرس والإخوة وقع لهم لأن قطع الاتصال في الغرفة نحاول أن نتصل بهم مرة أخرى هل تسمعون الآن هل تسمعون الآن؟ نعم هل تسمعون الآن؟ نعم نعم تسمعون, تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ طيب خير المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخبرنا على انه سياتي زمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام, السلام الله وبركاته الصوت منسمع مسموع هل الصوت مسموع كان الصوت مسموع اشير علينا باطواقكم برقم 1 لايكات نعم إن شاء الله وسأعلم إن شاء الله, الله نعم طيب شخنا شخنا عمر بارك الله وفيك نعم حيات الله حيات وجعل الجنة نتوانا ومتوانا وفقك الله عز وجل لما يحبه يلا شخنا عمر لو بارك الله وفيك إن شاء الله وفيك تفضل الناقد فنحن بانتظار انتظارك ان شاء الله تعالى خلكم لاحق ان شاء الله تعالى اتركوا الناقد اخو نبارك الله فيك ان شاء الله تعالى وقد سقط من. قد اخذته قبل قليل ثم سقط الله المستعان لا اخي هذا ندخل مره اخرى ان شاء الله ان ونتابع نعم تسمعون الان هل تسمعون تسمعون الان تسمعون الان تسمعون الان غرفه في حاول واحد منهم يوصل لهم الصوت حاول واحد منهم يوصل لهم الصوت انا كلنا قلنا بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه قال لياتينا ليأتين وهذا قسم لا على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا وقال في حديث آخر سيأتي, سيأتي, سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه كلهم الربا فقلنا يا رسول الله كلهم قال نعم ومن لم يأكل أصابه ومن لم يأكله أصابه من غباره ومن لم يأكله أصابه من غباره وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يعز الله فيه ثلاثة ثلاثة أشياء تصبح عزيزة درهما من حلال وعلما مستفادة وأخا في الله وأخا في الله هذا الحديث فيه ما قال. ولكن بعض العلماء حسنه لماذا؟ لأنه شواهد لأنه ورد في رواية أخرى سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة أخ يستأنس به أو درهم من حلال أو سنة يعمل بها, أو سنة يعمل بها سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء كيف هو أعز من ثلاثة أخ يستأنس به أو درهم من حلال أو سنة يعمل بها أو سنة يعمل بها وفي رواية لا تقوم الساعة حتى يعز الله فيه ثلاثة حتى يعز الله عز وجل فيه ثلاثة درهما من حلال وإما مستفاد وأخن في اللهقلما تجد أخن في الله إنما يحب كلال الله وإما لاجل مصلحته مع أن الحب في الله والبغل في الله من ماذا من الإيمان الحب في الله والبضو الله من الإيمان والمصلم ينب أن يكون له أناس يحبهم في الله وأناس يغضهم في الله لا من أجل هو ولا من أجل صبية ولا من أجل ماذا؟ ولا من أجل عرق ولا من أجل حزب ولا من أجل جماعة يحبهم لله وفي الله فلذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يقل ماذا الدرهم الحلال كما يقل ماذا الأخ يستأنس أو يوثق به لذلك قال في رواية أقل ما يوجد في آخر الزمان أقل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق به أقل ما يوجد في آخر الزمن معنى في آخر الزمن كل شيء يكون كثيرا إلا أشياء تكون قليلة درهم حلال وأخ يستأنس به وأخ يستأنس به وسنة يعمل بها وسنة يعمل بها ولذلك هذا واقع الأمة في زماننا إلا من رحم الله ولذلك كان العلماء قديما يحملون هذه الأحاديث على قلة العلم على قلة العلم لأنه إذا قل العلم كثر ماذا؟ كثرت المخالفات وكثر الحرام وكثرت الشحناء وكثرت البغضاء ولا سيما إذا كان الإنسان جاهلا باحكام المعاملات من بيع وشراء وصرف ومداينة وما إلى ذلك من الأشياء التي يتعامل بها الناس مما يتعلق بالدنيا في التجارة تجده لا يتق الله عز وجل في البيع والشراء لا يتق الله عز وجل في الصرف لا يتق الله الله عز وجل في المداينة لا يتق الله عز وجل لذلك هذا هو السبب الذي يجعل الناس يقعون في الحرام يقعون في الربا بسبب ذلك ولذلك كان السلف يتردون من أسواقهم من لم يتقن كتب البيوع أو كتاب البيوع هذا علي بن أبي طالب وهذا عمر الخطاب وهذا الإمام مالك الإمام مالك كان يقول من لم يتقن كتاب البيوع لا يتجر في أسواقنا لا يتجر في أسواقنا هذا ليس حكرا, حكراً أو حكرا إنما هذا ماذا؟ هذا الصيانه للأموال حتى لا يكثر الحرام وحتى لا يكثر التعامل بماذا بالربا وحتى لا يكثر الغش وحتى لا يكثر الحلف على ماذا على التجاره في البيع والشراء وفي الصرف والمداينه لذلك منع منع العام العام ان يتعامل بماذا ان يتعامل بالتجاره دون ان يفهم الاحكام التي تتعلق بالتجارة ولذلك اخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يبقى أحد من الناس إلا أكل الربا إلا أكل الربا وقد عزى بعضهم هذا في زماننا إلى السبب, إلى السبب ما هو كثرة البنوك كثرة البنوك التي عمت العياذ بالله وطمت لأن سائر الأموال تأتي منها حتى أصبحت حتى الأضحية الأضحية أصبح الرجل يضحي بحرام أصبح الرجل يضحي بحرام إلا نادرا ياخذ مثلا أضحية بماذا قرضاً بربا. قرضا بربا يأخذ بيتا بربا يأخذ حتى أصبح الآن حتى الأمتعة حتى الأمتعة بربا حتى الأمتعة بالربا فلذلك قال العلماء ينبغي أن يصبح الإنسان تاجرا بعلم لا بجهل بعلم لا بجهل وكان ابن عبد السلام يقول فرض المسألة أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل وكان ابن عبد السلام أيضا يقول إذا كان الإنسان أراد أن يستجاب له فليأكل الحلال بل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه سعد فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب دعوة ماذا قال له عليه الصلاة والسلام أطب طعمتك تستجب دعوتك وفي رواية قال له أطب مطعمك أطب مطعمك أن يكون حلالا وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر المرسل بما أمر به المؤمنين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. بالحرام فأنا يستجاب له أي من أين يستجاب له أصبح الناس الآن المال عندهم الحرام عندهم ما حرم من يدي والحلال عندهم ما حل بيده الحلال عندهم ما حل بيده لا يحللون ولا يحرمون وسبحان الله يعني حتى أصبحت كواهل الناس ثقيلة لأنه يخرج وعنده زوجة صليطة طالبة تكثر الطلب فتقول ينبغي أن يكون عندنا كذا وكذا كذا وكذا بينما نساء السلف نساء السلف كان إذا خرج الرجل تتعرض له المرأة وتقول له اتقل لها فينا فإننا نستطيع أن نصبر على الجوع ولا نستطيع أن نصبر على ماذا؟ على حرارة النار وصدق عمر بن عبد العزيز قال مقولة رائعة بل ينبغي أن تسجل بماء العمل لا أقول ينبغي أن تسجل بماء, بماء الذهب ولا بسواد العين بل أقول بماء العمل قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفزور تحدث للناس اقضيه بقدر ما احدثوا من الفجور بقدر ما احدثنا من الفجور ومن المصائب يعني تقع لنا أشياء لم تكن معروفه عند السلف بل صلط الله علينا أمراض لم تكن فيما مضى والسبب في ذلك كثره المعاصي وارتكابنا للحرام فالمسلم لا بد ان يسال امام الله عز وجل من أين له وفيما انفقه من أين له هذا ال من أين يعرض الله وفيما أنفقته من أين إذا كان في حلال أين أنفقته إذا كان من حرام لا يسأل سؤال آخر لأنه الحرام العياذ بالله ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تزول وفي رواية لا تزول لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه إذن فليبحث الإنسان فليبحث الإنسان لأن ابن عبد السلام قال حتى قال ابن عبد السلام فتوى ويخالفه الجمهور فيها قال هذا صاحب hmm! الذي <السنقل> يأخذ العشار هذا الصنك الذي يأخذ الصنك والذي يأخذ ما يسمع عندنا بالضرائم قال إذا استطاع أن يدفع له السم ليقتله فليفعله إذا استطاع أن يدفع له السم ليقتله فليفعله وطبعا خالفه الجمهور النوع عبد السلام لأنه كان شديدا في ماذا في المعاملات يقولون يشبه الإمام أحمد فكان الإمام أحمد أيضا شديد في مسألة كان ورعا كان ورعا فكان يقول ينبغي أن يعطى له طعام مسمون فيه سم ليقتله لأنه يأخذ منه مالا بدون وجه حق يأخذ منه مالا بدون وجه حق نعم <تكلمة> <تكلمة> من الله مستعن ما ادري كيف يعني ماذا وقع لي على كل ننظر ان شاء الله ايضا انها مشكله الا المشكله في النت هذا المشكل يقع في النت اللهم السعن وحتى النت لا يعمل الآن <تصفيق> على كل نتم الدرس والإخوة إن شاء الله نقوم برفع الدرس ونرسله لهم فقلنا بأن التعامل ينبغي أن يكون بمال حلال وينبغي أن يكون للأسف أصبحنا الآن حتى الأنكحة حتى الزواج أصبح بماذا؟ بمال حرام أصبح بمال حرام والتعامل أصبح بالمال الحرام مما عمّ وطمّ وكثر للأسف وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأكل الحرام أصابه غباره صابه وغباره فلذلك قال العلماء مال الحرام ينبغي أن يؤخذ من الإنسان إذا كان القاضي المسلمين يأخذ منه ويضعه في ماذا في مال بيت المسلمين لأن هذا جهل مالكه وكل ما جهل مالك مالكه فمكانه بيت مال المسلمين ونقف هنا إن شاء الله الله تعالى أعلم وأحكم فهو نتابع ان شاء الله في وقت آخر لأن الخطأ حدث في ماذا؟ حدث في النت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته